رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم موقنين لَا إِلَٰهَ إلا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ ورب بل هم في شك يلعبون فارتق بيومتا في السماء بلخان مبين يغشى الناس هذا عذاب الأليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى أنا لهم الذكرى وقد جاء رسول مبين ثم تعلوا عنه وقالوا وعلهم مجدون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عاهدون يوم لبطش البطشة الكبرى إن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 وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فادعا ربه, ربه أن هؤلاء قرم مجرمون فاسر بعبادي ليلة إنكم متبعون وترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون كم ترقوا من جنات وعيون وزرع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكرين كذلك وأورقنا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 فيه بلاء مبين إن أولا إلى قولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خيرنا قوم جبع والذين من قبلهم وأهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقات و اجمعي لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم نصرون الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم ان شجره الزقوم ان شجره الزقوم طعام لظالمين كالمهل تغلي في البطول كولي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذقنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به إن المنتقين في مقابل مين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور نعين يدعون فيها بكل فاكهة نامين لا يدوقون فيها الموت إلا الموتة نولا ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه يسانك لعلهم يتذكرون فارتقي ب